الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون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 وهم فيها خالدون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 وإذ قلتم يا موسى لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا الْغَمَامَ الغمام وأنزلنا الْمَنَّ المن والسلواكن من طيبات ما رزقناكم.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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مشربهم.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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يُخْلِفَ الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحيطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُنَا أَبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ خَبَلٍ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار دين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِي فَأُولَئِكَ هُو الْخَاسِرُونَ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 I'm uh...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 آ فَلًا تَرْضَاهَا قِبلَةً فولي وَجْهَكَ فَولِّ وجههك الْحَرَامِ الْ المسِْذٍ حراامِ وحيث وما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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون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 منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين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 ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَابِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رافثوا إلى نسائكمهن لباسا لكم وأنتم لباسا لهن علِمَ اللَّهُ أنَّكُم كُنْتُم تَخْتَانُ أَفْسَقُم فَتَابَعَلَيْكُم وَعَفَى عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِرُوهُنَّ وَبَتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَكُلُّ أَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ ما إلى الليل ولا تباشروهن وأنت معاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Und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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن ثرر فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير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 ونقنا عذابنا.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 رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 إن الله غفور رحيم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 معروف ولد رجال عليهن درجه والله عزيز حكيم.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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ يَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ رَضُوا وَإِنْ ظَنُّوا أَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 والله بما تعملون خبير ولا جنح عليكم في مَا الرض به من خطبة النساء أو أكناة في أفوسكم عَنِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حليم.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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُو تَوْجُنُو دِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُلْلَهِ كَمْ مِنْ فِئَتِهِمْ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ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 اجَاءَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعَوْهُنَّ يَأْتِينَكَ سعيا.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 فكّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْتِ الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الالباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 يمحق الله الربا ويربي الصدق